يقول السائل هل يشترط في ترك المعاصي ليدخل في مسمى الايمان النيه المعصيه لا يخلو تركها من احوال منها ان يترك المعصيه خوفا من الله وتقوى له سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه وهذا الترك هو الايمان الذي يثاب عليه فاعله أما إذا ترك المعصية آآ آآ لأنه لم يقدر عليها أو لم يتمكن منها أو نحو ذلك من الأسباب لا تكون في صالح عمله لأن صالح العمل ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى وطلب به التقرب إليه سبحانه وتعالى ونيل ثوابه فالذي يترك المعصية لأن الله نهى عنها لأن الله حذر منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها طاعة واتباعا وامتثالا هذا يثاب على ذلك وتدخل في صالح عمله والعمل الصالح يكون بقصد العامل بالعمل وجه الله عز وجل والتقرب إليه وطاعته وامتثال أمره سبحانه وتعالى نعم يقول بارك الله فيكم ذكرتم أن الذي يقع في الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر ينتفي عنه الإيمان الواجب فهل يفهم من ذلك أنه يقع في دائرة الإسلام أم أنه يكون عنده إيمان لكن ناقص يكون لا يكون عنده إيمان لكن الإيمان الذي عنده ناقص ولا شك لأنه لا, لا يكون بذلك مستحقا لوصف الإيمان بالإطلاق ولقب الايمان بالإطلاق ولهذا الله عز وجل لما ذكر بعض المعاصي في سورة الحجرات قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان والمعاصي التي يفسق بها الإنسان لا يكون كافرا لكنه لا يستحق الإيمان بالإطلاق فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته لا يكون مستحقا لوصف الإيمان بالاطلاق لأنه فعل امرا ينقص الإيمان الواجب ويضعفه ويكون صاحبه كما قدمت معرضا بذلك للعقوبة نعم يقول هل هناك حياء مذموم الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام خير كله الحياء خير كله لكن جميع خصال الدين إذا زاد فيها الإنسان عن الحد الشرعي حدها الشرعي ونقلها عن حقيقتها فلا شك أنه يقع في الذم وما من خصلة من الخصال سواء الحياة أو الصبر أو الكرم أو العفة أو غير ذلك إلا والناس فيها ثلاثة أقسام وسط وغال وجاف والحياء الذي جاءت الشريعة بمدحه والثناء على أهله خير كله لا يأتي إلا بخير وأما إذا كان الإنسان يعني يترك طاعة حياء مثلا أو يترك تعلم العلم حياء أو يترك مثلا حياء ليس هذا هو الحياء الشرعي الذي جاءت النصوص بالثناء عليه الحياء الشرعي هو الذي يبعث صاحبه لفعل الخيرات واجتناب المنكرات أما إذا كان الحياء يمنع الإنسان من فعل الخيرات ليس هذا هو الحياء الشرعي الذي يثنى على صاحبه أو جاء جاءت النصوص بالثناء على صاحبه نعم شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هل هي خاصة بأهل الكبائر شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم قيام أنواع منها الشفاعة العظمى للخلائق أجمعين الأولين منهم والاخرين بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب وهذه هي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون وخاص به عليه الصلاة والسلام ومن شفاعاته يوم القيامة الشفاعة لأهل الكبائر الشفاعة لأهل الكبائر وهذه يشاركه فيها الأنبياء والملائكة وكم من, ملك لا ت... وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وأيضا الصالحين من عباد الله يشفعون وهذه يشترك معه فيها الملائكة والأنبياء والصالحين وأيضا من الشفاعات يوم القيامة الشفاعه لأهل الجنة في دخول الجنة وهو عليه الصلاة والسلام اول من يستفتح باب الجنة ويقول له خازن الجنة من؟ فيقول محمد فيقول بك أمرت أن أفتح وألا لا أفتح لأحد قبلك فهذه من الشفاعات التي تكون له عليه الصلاة والسلام نعم مسألة زيارة الإيمان ونقصانه هل هذا يعم حتى الملائكة والرسل فيقال إيمانهم يزيد وينقص يعني بحث هذه المسألة تذكر في كتب العقائد وأيضا كتب التي تبحث مسائل المفاضلة تذكر ذلك لكن ليس هناك عائد واضح من بحث هذه المسألة ليس هناك عائد واضح من بحث هذه المسألة وفيما يتعلق بالانبياء ذكر اهل العلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال غير واحد من السلف من الصحابه والتابعين اي يزدد ايماني